يا ماخذ تاج الجمال بزماننا في ذوقك الراقي وري كل ما عندك وش فيك قاطعت المواصل عنا حتى وصالك نشهد من جنابك حتى وصالك نشهد من جنابك يا ماخد انت عجل جمال بزمالنا في ذوقك الراقي وفي كل ما بك فيك فيك قطعة المواصل عنا حتى وصلك نشحذاه من جنابك حتى وصلك نشحذاه من جنابك أما تشد الحبل قبل يتذنّا ولا. في غيبتك ما منا ومنا ذكراك ثم لا وحشتك في غيابك ذكراك ثم لا وحشتك في غيابك أما تشد الحبل قبل تثنى ولا على باب الغلا وشجاب في غيبتك ما الدنيا ومننا و مننا ذكرك تملى وحشتك في غيابك ذكرك تملى وحشتك في غيابك بالوقت في شوفه حلاك تهنا في وقفتك في مشيتك في غيابك لجل العيون إن عسى الله يخلي لغاك وشبابك الله يخلي لغاك وشبابك بالوقت في شوفة حلاك تهنى في وقفتك في عمشتك في ثيابك لجل العيون النعسات تغنى الله يخلي لي غلاك وشبابك الله يخلي لي غلاك وشبابك البوح في شفتك ما تسنا مثل الكفوف اللي شغاو نسيت نفسي بين خنى وخنى بين العيون و بين صافي عذابك بين العيون و بين صافي عذابك لك في عيشفتك ما تسنى مثل الكفوفة اللي شغرت شابك نسيت نفسي بين خنه وحنا بين العيون ونوبن عذابك بين العيون ونوبن صافي عذابك